وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ مَكَثِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا لَنْ تُقْلُبَ اللَّيْلَ يَفْقَهُ نَبِيَّه أولئك كالأنعام بل هم أضل وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءٍ سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعلم لُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَائِثٍ لَّا وَأُمّ لِيلَهُم إِنَّكَ إِذِيمَتِين أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بصاح ايبيهم من جنن ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم بِأَيِّ حَادِثٍ بَعْدَ يَوْمِ نُونٍ مَن يُضِلِّ اللَّهُ فَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّ تَقُولُ لَئِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَاتِيءُكُمْ لا إِلَّا بَعْضَهُ يَسْأَلُونَكَ أَنَّكَ حَفِيٌّ عَن ذٰلِكَ மே மு